xalqiyyə bizim mila mm -hmm. كَمَا اتَّخَذَ خُرُون وَيَأْكُلُونَ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرُّوا وَأَنَّىٰ سَيَؤْمِنُونَ قَال إِن كُنْتَ تَسْخَرُ مِنَّا فَإِنَّا نَخْزُرُ مِنْكَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مكين <تصفيق> حتى نحن من لا أمنى موهو إلا قليل حال nə وقَا لرا م وَحادَ بَ بَْ النج فَكَ مِن one thing عَالِمَ الذِّينِ هُمُ الْمُنْجُفَ كَانَ نِعْمَ الْمُزْدَرِقِين pris laamour d' quand world yeah. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين لا اروع بي ابني اعوذ بك ان اسالك ما عليه تدلي بي يا اذن تغفر لي وترحمني قيل له وشو فيك <تصفيق> تقول أني أعظك أن تكون ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني Bye-bye. Uh -huh. لهذا فصبر إن العاصب تريب بسم الله الرحمن الرحيم even the o of pharaoh why even can you suffer why even be harmed for why even could you be in نفس ما قدمت Yeah. Cəlumə Cəlumə Cəlumə كفي أن يفو كلا بانت كذبون الذيب وان عليكم زحاف الظيم يرى من كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرال في إن من الأفضل بتلاوه القران الكريم المباركه للقاري شيخه عبد الباسط عبد الصمد لمتوفر من سورتي هود والانفطار